الذود يسكنني معالق وعروق وانسى معه ضيقي اليا صرت ضايق أدرس ماذم وبروك وابعدت معهن عن عيون الخلايج أود أحزاني على مرتعن وارق لوماني مع الناس بحلم بها دقايق وبافوق وبابع عمري واشتريها الدقايق